فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يتطيرون بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون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 فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشالق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل